بِالْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوه من قبل ولتبلو أجلا مسمّا ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويمين فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم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 إذ الأغلال في أعناكهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله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 قد خلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا أَمَنَ نَبِلَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّ بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا نِعْمَةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَالَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هنالك الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين تَنزِيلُ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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون